الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم لا تنفعوا اصواتكم فانقصوا صوتكم فانقصوا صوتكم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط nepalto Shiršuvalabas, in 5 pasir. Nu daud – įsųmą vibrūtų FILOS ir daru studio ir امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون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 illa ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu fatabayyanu an tusibu bijahala fatusbihu 'ala ma fa'antum nadimin wa'lamu فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ وَلَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ فَقَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي فَقاتِلُوا تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى Faoslikubaina wuma biladini wa al kunsiatu In nallaga Yu Khibul Mu kun Sirti In واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم Vale, nisa, o min nisa, أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا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 Ką tau ką lauki? Inam langu tau ką lauki? Ja, juhanas honom manai di Aufėm vienas kėdėti į barbą sabaltų, yms į rūvisnėMach galėti, ir dámai iošanai,